بسم الله الرحمن الرحيم هلف <تصفيق> لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شفيه افلات تتبجى يود ذلك عالم الغيب والشهادة العديد الرحيم الذي أحسن كل شيء خلق وماذا أحر Ben Mill فذوقوا بما رسيتم لقاء وسبحوا بحمد موسیقی يخفردوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِأَنَّهُ what am جعل ما منهم أمة يهذون بأم لا لم خبأوا وكانوا بأيام go oh, away wow. <تصفيق> إِنَّ فِي ذلك لَا آيَاتٍ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوما الفتح لا كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون عنهم